هذه الشيلة أهداء من الأخ عبد الرحيم إبراهيم العلي للعريس الغالي عبد المجيد الحدمة والعريس الغالي عبد التواب الحدمة أداء فريد العلي مرحبا مرحبا يا أهل الطبع على صلاة يا حي ويا رزحي ويا رع Zam في عرساكم فرس على ظهر خلا، عزي وصدار جودتكم ما نزل قول علي ايماعه فالعز رحله طاوله والمواقف لانا تشهد وزنا الفعالة الله أدعيك يا الله دعي يا يا ما لصفي دعي لي يا ما هاي ما دعي الله الغلا يا رحمتك وعلي وعفوك دعي وعاف وخير وانت تعلم وفي عندك اجابات عليك رحمة دعي ما تمطر وما سال زينه وشجوك يا عابي من البلد في كل حال لا هدا لا هورم لا يا جماعه فالعزاره على طاوله والمواقف لنا تشهد وزي النار والله دماعه ويدمعنا شلاته قايل لحظه نصاحب كل صاحبك والله رجاله بالك يا رجال على لكسس حتى ما ديله تو وصلت حياتي حياته ما قالك انه ذكر ما رجل صعبن انا نادي وياك زحمه يا راجه ما لي في عرسكم يعار على ضاره خلح في با صدرك جوده قم نزل راح وانت يا ولد يا خي قوم قول الحالنا ولدك شال خوه اخوانك رجاله رجال يا رجال اهل الوفا والعز والهلال باب له تكرمكم مرتاح İzlediğiniz حتى صفات النبا يرحبى يومها يوم سهله هواي تطال المجد ارمل شي دول بالبيت كله دمام لا لا ايتات طيب النك سويت لي فاح علي عبد تواب حط بالمدحه نجاه قال هو, هو عبد ما بس من ما جاء بيته هي زمان وشيله ورففيه لا قصير خاصنا من كل بالي الف مبروك يا ترى نلقى من الله ولا الله أسعدكم طوالا لا يا الله يسعدكم طوال لا